ما كانوا به يستهزئون ألم يرَن كم أهلَكنا من قبرهم من قرن مكة لهم في الأرض ما لم نمكن لكم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين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 انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهم هو في آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها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 فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت أسلم من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوثوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولا مبدل لكلمات الله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 وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثابكم ما فروطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صنعا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 قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين وهم فَمَنْ فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَأَذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَيُحْشَرُ إلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ وَلَا تَطْرُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ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 وهو الذي يتوفّقون بالليل ويعلم ما جرحت بالنهار ويعلم مَا جرحت بالنهار ثم يبعثكم فيه ليخضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبيكم بما كنتم تعملون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 قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أي يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيع أو يلبسكم شيع ويزيد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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَأَزَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا آلهَةً إِنِّي أَرَكَ وَطُمَكَ فِي ظُلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوا التَّسْمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَكَ وَكَبَّنَ قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَنَّ رَبَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِ رَبِّي لَأَكُونَ النَّمِنَّ الْقَوْمِ الظَّالِلِ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّ هَذَا أَكْدَر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 نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا مِن قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس مِنَ من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم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 قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتهم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون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 ومن أظلم من من افترى على الله كذبا أو قال يوحى إليه ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غبارات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا اليوم تجزون عذاب الهون اليوم تجزون عذاب الهون بما على الله غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون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 لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ذلكم الله فأنا تفكون. فالق الاصبح فالق الاصبح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير عزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهدو بها في ظلمات البر والبحر قد فصل الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصل الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً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 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه, سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنت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 فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم دصائر من ربكم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 كذلك زينا لكل أمة عملهم، ثم إلى ربهم يرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، وأقسموا بالله جهدة إيمانهم لإن جاءتهم آية لا يؤمن بِهَا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 ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أيشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا شياطين الإنس والجني يحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة ولو شاء ربك ما فعلوه فذبهم وما يفترون ولتصالى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضه وليقترفوا ماهم مقرفون أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبَتَغِي حَكَمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ فِي الصَّلَاةِ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ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 يَتَبِعُنَّ إلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إلَّا يَحْرُصُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بَعْيِ يَظْلُعْنَ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ سَمِّ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أُنَياؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ قَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ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 وما ربك بغافل عن ما يعملون وربك الغني ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة إيه شاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذريتكم من آخرين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 كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قُلْ أَن ذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَنِ أَمَّا عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أاذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ واسقاكم الله بهذا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 فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَّلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ ما اخْتَلَطَ بَعْضٌ بِبَعْضٍ ذَانِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ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 ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين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 قل أَعْبَرَ اللَّهِ أَبْغِ رَبَّهُ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وَازِرَةً أُخْرَى ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعٌ قَمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذْتُونَ وهو الذي جعلكم خلفا فالأرض ورفع بعضكم ثق بعض درجات ورفع بعضكم ثق بعض درجات يبلوكم فيما آتاكم ليبلوكم فيما آتاكم رفع بعضكم فانقبع ضي مدرجات الليبل وكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب إن ربك سريع وإنه لغفور رحيم